تلفزيون قران تلفزيون بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا لنم سد كتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أغلكناها فجاء بأسنا فجاء بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَ أَمْ بَأْسُنَا إِلَّا قَالُوا إِنَّكُمْ نَظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ المرسلين فلنا قصّاً بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك فمن ثقلت موازينه فأولئك هم حُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ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 ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذعوما مدحورا لما تبعك منهم لأملأن جهنم, لأملأن جهنم لا ممّنكم أجمعين ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكل من حيث شئت ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا غُرِي عَنْهُمَا مِنْ سُوءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَعَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقسموا ما إني لكم آل من الناصحين، فدلوا بغرور، فلن ماذا أَطْعَمَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُم مَّا سَوَّاهُما وَاطَّفَقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قال ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإلام تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال في لا تحيون تموتون قال في لا تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون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 لا مَا سواتهما إن هو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشيطان أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فحجت قالوا وجدنا عليها آباء تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه, وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون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 وَلَا يستقدمون يا بني ادم ان ما ياتي انكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم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 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ كَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا أَيْنَ مَا من دون الله قالوا ظلوا عنا وشيدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجنة والجنة في النار كلما دخلت أمم حتى إلى الدار كُفِيها جميعاً حتى إلى الدار كُفِينا جميعاً قالتُ أخرىهم قالتُ أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء ربناها هؤلاء يضلون فآتهم عذاباً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 كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد لهم من جهنم مهاد لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غوار ك نجز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسع أولئك أصحاب الجنة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أُرِثْتُمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْقَدْ وَجَدْنَا أَنْقَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقَّاً فهلوجدتم ماوعد ربكم حقا؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هوى جاه وهم كافرون.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 هُدُخُنُ الْجَنَّةِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ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 فَلِيَوْمٍ نَسَاهُمْ كَمَا نَسُو لِقَاءِ يَوْمِهِمْ هَذَا فَلِيَوْمٍ نَسَاهُمْ وَمَا كانوا بكتاب فصلناه على علم فصلناه على علم منهدا ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تؤيلن يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفاع؟ هَل لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أنفسهم قَدْ خَسِرُوا أنفسهم وَضَلَّ عَنْهُمْ وَضَلَّ عنهم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 لبلد ميت فأنزلنا به الماء فخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقومه يشكرون لقد أرسلنا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 قال يا قوم ليس بي ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وانصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفه انا لنراك في سفاهه واننا نظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بسفاهه ولكني رسول من رب العالمين وبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم, وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا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 من المتوضرين فأجينا أول الذين معه برحمة منا برحمة منا وقطعنا دابرا الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابرا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمن قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنت كان فرعون فعقر الناقه وعتوا عن امر ربك وقالوا يا صالح وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين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 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا قريَتِكُم إنَّمُن أُناسٍ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجَيْنَهُ وَأَمْلَهُ إلَّا مَرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْتَرْنَ عليهم مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدِينَةَ أَخَاهُمْ شُعِيبة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 من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس شيئا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إنكم مؤمنين ولا تقودوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به من امن به وتبغون ضياعا وجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 خذنا أغلب البأس والضر إلى علهم الضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا حتى عفوا وقلوا قد نسأب أن الضر والسر فأخذناهم. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم ولو أن أهل القرى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 سُنَ بُحَوْم يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يزل الذين يرثون الارض من بعد اهلنا الا لو, لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من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 قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببئينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت بآية بها كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء.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 جاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لا اجرا لنا لا اجرا ان كننا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نحن قال فلم القوس سحروا أعين الناس واسترهبوهم, واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا يَتَلَقَّفُ مَا يَفْكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَاكَ وَقَنَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتمه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثُمَّ لَوْ صَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إلَى رَبِّنَا مُقَلِّبُونَ وَمَا تَأْقِمُ مِنَّا إلا أن بآيات رَبِّنَا لما ارغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقوما ليفسدوا في الأرض ليبسدوا في الارض ويدرك والهاتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم وان فوقهم طاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إن الأرض لله يورثها من يشاء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 لَمَّا قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَات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 لأني كشفت عن الرجز لنؤمن لك ولا نرسل أن معك ولا نرسل أن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوا إذاهم يكذبون فأنتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآيان جئنا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عن غاغين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنا وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا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 قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبّرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله فضلكم وهو فضلكم على العالمين وإذ أجئنكم من ألف لعنة يسونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء كما موسى 30 ليلا وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتمم ميعاد ربي فتمم ميعاد ربي 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ألني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ الْجَبَلَ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَيْغَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي صَطْفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامِ فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُنْ الشاكرين وكتبنا لهم في الألواع من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها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 القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمئضي الأعداء ولا تجعلن علقوم الظالمين قال رب غفلي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن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 ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح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 وَهَبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا إِلَىٰ قال رَاغِبُونَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسأكتبها للذين يتقون فسأكتبها للذين يَتَّقُونَ ويؤتون الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون والذين يتبعون الرسل النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا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 ويضع عنهم إصراه والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول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 ومن قوم موسى أممته يهدون بالحق وبيه يعدلون وقطعناه مثنتي عشرة أسباطا وقطعناه مثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى لاستسقاه قوم إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس نشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى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 وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانٌ وَأُمَمٌ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانٌ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمًا لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذَلِكَ نبلوهم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِظُونَ قَوْمَ لَّئِن لَّاهُ مُهْلِكُكُمْ أَو مُعَذِّبٌكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنَهُونَ عَنِ السُّوءِ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن نبوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ الضَّالُّونَ ذلك وَلَنَبْلُوَنَّهُم بِالْحَسَنَاتِ والسيئات لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَقَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذا الْأَدْنَى ويقولون سيغفر لنا وإي أتجم عرضه مثله يأخذون ألم يأخذ علينا مثال الكتاب ألا يقولوا على الله ألا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون والدار الآخرة خير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 خذوا ما أتيناكم بقوة، وذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلا شهدنا. القيامة قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباءنا من قبل و كنا و من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان واتل عليهم نبأ فسلخ منا فسلخ منا فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بما ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعهون فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف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 وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِيَانِ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 ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بصاحبٍ من جنة إن هو إلا نذير مدين أو نمى ظر في ملكوت السماوات والأرض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 بعده يؤمنون ما يطلل الله فلا هادي لهم ما يطلل الله فلا هادي لهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أي نمرسنا قل إنما علمها عند ربي لا يجل لا إله إلا هو. ثقُلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علم ما عند الله ولكن أكثر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 وجعل من زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لإن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيه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 فدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين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 بصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما يزغرك من الشيطان نزغ فاستعد بالله فاستعد بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مباصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقاصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا نجت اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إليا من ربي هذا بصائر من ربكم وهو دو ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَصِّّوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَكِّرُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُوا وَخِفَتُوا وَدُونَ الْجَنَّةِ مِنَ الْقَوْلِ مِنْ الْغُدُوِّ الْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عندهم ربك لا يستكبرون عن عبادتك لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحون وله يسجدون تي في, قرآن تي في, قرآن تي في قرآن